غذينا لكم الكره عليهم وامددناكم باموالهم وبنين, بأموال وبنين وجعلناكم اكثر نفر إن احسنتم احسنتم لانفسكم وان اساتم فلها فإذا 129. المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا 120. ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للمسجد 126. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم وَيُبَشِّرُ المؤمنين ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات الصَّالِحَاتِ لهم لَهُمْ كبيرا 127. وَأَنَّ الذين لا يؤمنون بِالْآخِرَةِ اعتدنا لهم عذابا أليما وَيَدْعُو الإنسان شرد دعاه بالخير وكان الإنسان عجولاً وجعل الليل ونها رأيتين فمحونا آية الليل وجعلنا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 119. الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما 119. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا 110. ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا 111. وآت ذا القربى حقه والمسكين وبن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن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 119. وإنكم خشية عملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأا كبيرا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا له سلطانا فلا يسرف في القتل انه كان من نصورا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشدة وأوفوا بالعهد 129. وَأَوْفُوا الْكَيْنَ إِذَا كِلْتُمْ وَزِلُوا بِالْقِصْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أولئك كَانَ عَنْهُ مسؤولا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 119. ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر القاف في جهنم ملوما مدحورا 110. أفأصفاكم ربكم بالبنين واتخذ من الملائكة إناثا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 تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن شيء إلا يسبح بحمده ولكن, ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا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 وربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا قل ادعوا الذي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 وما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا وإذ قلنا للملائكه اسجدوا لادم فسجدوا إلا إبليس إلا إبليس قالا أسجد لمن خلقت طينا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 فلما نجاكم إلى البر أَعْرَضْتُمْ وكان الإنسان كفورا أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أَوْ يرسل عليكم حاصبا ثم لا تجدوا لكم وكيلا أم أميرتم أي يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم, فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا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 لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذًا لَّاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدِ اتَّخَذَ ٱلْكِتَابُ قَلِيلًا إِذًا لَّأَذَقْنَاكَ أَطْرَافَ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 تَجِدُونَ لَكَ بِهِ عَلَيْنَا وَكِيلًا إِلَّا رَحْمَةً مِنْ ربك إِنَّ فَضْلَهُ كَانَ عَلَيْكَ كَبِيرًا قُل إن اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ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 117. قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا 118. ومن يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا إذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات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 إذا لمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورة ولقد أعطينا موسى تسعة آيات بينات فسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لا ك يا موسى مسحورة قال لقد علمت ما أنزله أولئك إلا رد السماوات والأرض بصائر بصائر لأظنك يا فرعون مثبورة فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا